كيف رجلاتك للخضرات لا الإخوان وجماعة التبليغ ليس من أجل المناهج الصحيحة فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصلا في سلف هذه الأمة وأول جماعة وجدت وحملت الإسماء جماعة الشيعة تسموا بالشيعة وأما الخوارج فما كانوا يسمون أنفسهم إلا بأنهم المؤمنون كما قال ليه منهم فألف مؤمن فيما زعمتم ويقتلكم أس أربعون إذا أن تنكذبتم ولكن الخوارج مؤمنون فهم لا يسمون أنفسهم طائفة وإنما سمي حرورية لأن تجمعهم واعتصامهم كان في حرورة